أولئك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَمْ تَلِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الَّذِينَ أَتَنَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَعْتَينَا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 يا أيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولى الانب منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير تأويلا